الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما زال الكلام موصولا في محرمات الإحرام أو في محرمات الحج قال والعمرة قال والتاسع الوطء من عاقل عالم بالتحريم سواء جامع في حج أو عمرة في قبل أو دبر من ذكر أو أنثى زوجتين أو مملوكة أو أجنبية بعد أن ذكر لنا أن المحرم أو الثامن عقد النكاح. فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية فالمحرم عندما يدخل في الحج فتحرم عليه كل أعمال النكاح ابتداء من العقد حتى لو أراد هذا المحرم أن يزوج غيره ولو كان عنده بنت وكانت هذه البنت حلالا أي لم تكن محرمة وكان من يريد نكاحها حلالا وهو يريد أن يعقد عليه فهو لا ينكحه لذا لا بد أن يكون هذا العاقد أن يكون حلالا معنى حلالا أي غير محرم فلا يقبل الحج أن يدخل عليه الإنسان عقدا نكاحي لا يوجد عندنا من عقود النكاح شيء يصح فيه إلا شيء واحد وهو الرجعة يعني مثلا كان الرجل قد طلق زوجته وهذا الطلاق كان طلاقا أولا أو كان طلاقا ثانيا ودخلت المرأة في عدتها وربنا سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ومعنى القر عند الإمام الشافعي الطهر يعني يمر عليها الطهر الأول والثاني والثالث فإذا أراد الزوج أن يراجعها ضمن هذه الأطهار سواء تقاربت هذه الأطهار مع بعضها أو تباعدت، فله الحق أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي أما تقارب الأطهار مع بعضها فأقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيضه يوم وليلة هذا أقل الدرجات يعني لا يمكن لامرأة طلق أن تنكح رجلا آخر إلا بعد أن تمضي عليها هذه الفترة ثلاثة قروء في هذه القرء الثلاثة وإذا امتدت ربما يكون الأمر طويلا مثلا لو كانت هذه المرأة مرضعة فقد يمر عليها القرء الواحد يبلغ سنتان ما دامت سنة احيانا ترضع لا ترى دمان معنى ذلك هي في حالة طهر واعتبر هذا الطهر هو الطهر الأول حتى تحيض ثم تطور ثم تحيضة ثم تطور ثم تدخل في الحيضة عند ذلك نقول لها انتهت حيضتك يا ترى الآن لو كانت هذه المرأة مطلقة سواء كانت هي في الحج أو لم تكن في الحج مطلقة وهذه المرأة المطلقة في أثناء عدتها خشي الزوج أن تنقضي عدتها فتحتاج بعد ذلك تصبح بائن تحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد وإلى شهود فأراد أن يستدرك ذلك الأمر فأراد أن يراجع زوجته. وهو في حال الإحرام هل يحق له أن يفعل ذلك؟ طيب المحرم لا ينكح لا في هذه الحالة هذه استدامة زواج في الواقع هل هي زوجة أم لا؟ هي زوجة فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء الآن ابتداء نكاح ممنوع أما أن يقول راجعت زوجتي فقط هذه الحالة كلمة راجعت زوجتي لا تضر حتى ولو كان محرما أما لو أراد أن يعقد على زوجة أو يعقد عليها لو كانت امرأة أو كان يعقد لغيره أو أن يشهد لغيره كل الأمور التي تتعلق بالنكاح لا علاقة للحاج بها عندما ينتهي ويتحلل فليفعل ما يشاء الكثير من الناس يأتون إلى مكة من بلاد متعددة عندما ينتهي من الاحرام يذهب إلى بعض العلماء الأفاضل المجاورين في مكة المكرمة يحب أن يعقد له لكن متى يفعل ذلك بعد الانتهاء من الحج مسألة أخرى أيضا تتعلق بأيمان أحيانا قال ربنا سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم هذا الرجل الذي حلف الا لا يطأ زوجته فترة من الزمان خيره الله سبحانه وتعالى بين أمرين بين أن يعود إلى زوجته ويكفر عن يمينه وذلك خير وبين أن يطلق زوجته وعقد له فترة وهي أربعة أشهر فقط اربعه أشهر إذا مضت نوقفه نقول إما أن تطلق وإما أن تعود إلى زوجتك حتى عند الإمام أبي حنيفه إذا انتهت الاربعه أشهر مباشرة تصبح طالقة لا يحتاج إلى لفظ إذا حلفها الرجل هنالك فرق رجل لم يأتي زوجته خمسة أشهر لا تطلق الزوجة لكن حلف الا لا يأتي زوجه ما معنى للذين يؤلون يعني للذين يحلفون بالله عز وجل ألا يطأوا أزواجه هذا معنى الإيلاء فهو مخير طيب لو كانت اربعه أشهر الآن كادت أن تنتهي وهو في حالة الإحرام فماذا يفعل هل يطأ زوجته لا يصح له ولا يريد أن يطلق زوجته فإنه ينوي بذلك أنه أعاد الزوجة في قلبه أو في لسانه أنه أعاد هذه الزوجة وأراد أن يكفر عن يمينه ولكن المانع الآن ما هو المانع؟ المانع الإحرام كما لو انتهت الأربعة أشهر وكانت المرأة مثلا لنفترض الدفساء أو كانت المرأة حائض فقبل أربعة أشهر ان يأتي زوجته لكن هنالك مانع المانع حيض المانع نفاس المانع إحرام فإنه يتأخر بعد ذلك بالوطء لكن بالنية تكون هذه في اعتبارها زوجها تماما هل يمكن أن يوكل مثلا والله أنا لا يحق لي ان أعقد على ابنتي هل اوكل أيضا الوكال الوكيل مثل الأصيل كذلك لا يمكن أن يفعل ذلك حتى ينتهي من أعمال الحج لذلك قال فيحرم على المحرم. أن يعقد النكاح لنفسه يعني أن يكون هو الزوج أو غيره أن يزوج غيره بوكالة إذا كان موكل من قبل الآخرين أو ولاية هو ولاية عنده ولاية كان أبا أو جدا أو أخا أو غير ذلك ولا يهمنا كما قلتها الزوج كان حلالا أو كان محرما المهم أن الذين يقومون بهذه العملية لا يحق لهم أن يقوموا ما داموا في حال الإحرام إذا كان العقد لا يصح فما حكم الوطء؟ يعني واحد معه زوجته هل يحق له أن يطع زوجته في الحج أم حرام هذا يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر بالاختصار سيأتي معنا الفدية التي تتعلق بذلك أولا نقول له إنك ارتكبت كبيرا الذي وطئ زوجته في الحج جامعها الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والعلماء فسروا الرفث بأنه الجماع فإذا جامع الرجل زوجته في الحج يترتب عليها الأمور التالية أولا يفسد حجه, حجه فاسد الأمر الثاني يجب عليه أن يتمه العباده الوحيدة إذا فسدت يجب فيها الاتمام الحج والعمرة تفسد وعليه أن يتمها المسألة الثالثة عليه القضاء في السنة الثانية مباشرة المسألة الرابعة عليه أن يجعل فدية وهي أن يذبح بدنه بدنه فهذه الأمور كلها مجتمعه في مسألة الوطن طبعا التفصيل الذي سيأتي بالفدية سيأتي بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى لا نريد أن نتوسع فيه لكن لا بد أن نذكره مقارنة بمسألة الوطن ما دام الوطن حراما ماذا يترتب عليه قال من عاقلين طبعا لو أخذنا معنا مجنون وكان هذا المجنون له زوجه فهذا المجنون أتى زوجته عذا إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب فإننا لا نكلفه بذلك عالم بالتحريم لا يقول أنا والله بعرف انه منهي عنه بس ما بعرف ان هذه عقوبتها هذا يكفي يعني لو قال الإنسان في أي مشكلة من المشاكل التي نهى الإسلام عنها مثلا قال واحد جديد دخل في الإسلام أنا أعلم أن الإسلام نهى عن الزنا لكن لا أعلم أن الزاني المحصن عقوبته الرجم حتى الموت وزنا في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له شيئا واضحا ما في خلاف أبدا وهو إنك باعتبارك تعلم أن الزنا حرام فهذا لا يخرجك من تحمل هذه العقوبة التي فرضها الإسلام من عاقل عالم بالتحريم قال بعد ذلك. سواء جامع في حج أو عمرة الحج والعمرة قال ربنا سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فعند الإمام الشافي الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة تابعة الله فالعمرة تجب أيضا كما يجب الحج فيجب على الإنسان أن يعتمر مرة في حياته وأن يحج مرة في حياته ولا أعني بكلمة عمرة أن يعتمر مرة في حياته أن يذهب يعني العمرة لوحدها لو كان في الحج وبعد أن انتهى من الحج أتى بعمرة أجزأته, أجزأته هذه العمرة يعني مو شرط والله نحن بعد ما جينا من الحج نعود إلى العمرة مرة ثانية إذا انتهى من الحج ثم خرج من مكة إلى أدنى الحل مثلا إلى التنعيم إلى الجعرانه إلى عرفات إلى الحديبية إلى أي مكان فأحرم منها واعتمر وهو بعد أن انتهى من الحج أو قبل الحج كان متمتعا دخل بعمرتين وبعد ذلك قام في الحج أو كان قارنا كل ذلك يصح معنى ذلك أنه أدى العمرة فإذا كان قد جامع في حج أو في عمره التصوير عندما يصور لنا في قبل او دبور ما لا يعني هذا التصوير دائما كما اكرر انه هذا حلال لا يعني احيانا يصور الشيخ سواء فعل ذلك فعل الحرامي أو فعل الحلال لكنه يترتب عليه شيء لا يعني لا تعني الصور دائما التي يصورها الفقهاء أن كلها حلال مثلا الرجل أن ياتي زوجته في قبل هذا حلال أما أن يأتيها في دبور هذا حرام من أتم رأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكن السؤال ماذا يترتب عليه لو فعل ذلك يعني الزاني يترتب عليه غسل أم لا يترتب عليه غسل يترتب عليه غسل هذا شيء والزنا حرام شيء آخر الآن نتكلم عن ماذا يترتب عن هذه المسألة فلو جامع زوجته في حج أو عمره في قبل زوجته وفي قبول عند ذلك يكون قد ارتكب هذه الكبيره نعم او دبر طيب لزوجه من ذكر أو أنثى ايا كان الذكر حرام بكل الانواع الانثى احيانا تكون في غير الحج وغير بحسب نوعه إذا كانت زوجة أو كانت مملوكة اتيانا حلال لكن بالحاج حرام الأجنبي اتيانا حرام في كل الاحوال قد يقول قائل يعني في بعض الناس أخي هذا مجبور في الحج يفعل ذلك طيب إذا وقع ألا تريد أن تعرف الحكم يقع ذلك وقد وقع وقد سئلت عنه في الحج ومع اجنبيه فماذا يفعل لا تستغربوا هذا أنا سئلت شخصيا وكنت في الحج وإذا نسال الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ف يعني كثير من الناس ينبغي عليهم أن يهذبوا أنفسهم قبل أن يذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة سواء كانوا في حالة طبعا الحج أو في عدم الحج دائما الإنسان ينبغي عليه أن يطهر نفسه ينبغي عليه أن يتعلم ينبغي عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحصنه ونسال الله سبحانه وتعالى أن يحصننا وأن يمنعنا من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعاشر المباشرة على في كثير من الحجاز اليوم يحسب نفسه أنه يريد يعني أن يكرم زوجته غالبا ترى عندما يذهبون إلى الحج أو إلى العمر أخي بدي غرفة ثنائية بدي بقى أنا وزوجتي أخي مشكلة هل تملك إربك أنت الزوجه بالأصل بينك وبينها ما في شيء لكن إذا كنت في حج قد يحدث شيء يفسد لك الحج الاولى أن تجعل زوجتك مع النساء وأنت مع الرجال ولا تختلط بها فإذا اختلط الإنسان فيها قد يباشرها كنت تخلع ثيابة إلى غير ذلك تحركت شهوته فباشرها بشيء بلمسة احيانا بقبلة بمفاخذة احيانا يراها في غسل تراه لا ترى ماذا يحدث له ولذلك الاولى في هذه المسألة الانفصال في الحج لذلك قالوا لمن وقع زوجته في الحج وأراد القضاء أن يفارق زوجته في السنة الثانية لأن المفارقة في هذه الحالة أولى له من أن يعود إلى المشكلة إذا عاد السنة القادمة وكانت زوجته معه ووقع في مثل ذلك هنا مشكلة أكبر والعاشر المباشرة فيما دون الفرج كلمس وقبلتين بشهوه خلاص أنت الآن حاج أحرمت شو معنى تحرم واحد يقول بالصلاة ما معنى تكبيره كبيرت الله أكبر ما معنى هذا تركنا الطعام وتركنا الشراب وتركنا الدنيا وتركنا العمل وتركنا الاستقبال لغير القبلة وتركنا معافسة الأولاد والزوجات والدنيا والشيطان وأقبلنا إلى الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن الله أكبر من كل شيء هيك تكون الصلاة وكذلك الإحرام لما قال إنسان نويت الحج وأحرمت به لله تعالى جعل كل شيء خلف ظهري هذا هو الإحرام فأن يباشر الإنسان زوجته هذا شيء ممنوع كلمس وقبلة بشهوة أما بغير شهوة فلا يحرم هلأ كالراعي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى وإن, وإن حمى الله محارمه هلأ لو لقيت جماعة اليوم بيشوف مركز الواحد مركز أمن ببساطه هذا مركز وفيه رصيف بقول لح انتقل للرصيف الثاني ما بدي لي واحد هات هويتك ليش مارق منه شو عم تسال إلى غير ذلك كذلك اجعل بينك وبين الحرامي حاجزا طويلا النبي اللهم صل عليه صورنا قصر لملك وحول القصر فيه جنينه لك الراعي ماشي قال له بعد عن هجناني لانه اذا فلتت شتابه من الدواب اللي عندك نعجه من النعاج سيسالونك لماذا اعتديت على حرم هذا الملك ولذلك الاولى ان تجعل بينك وبين الحرام مسافه ولذلك ترى انه الاسلام عندما ينظر الى شيء معين من العبادات يحيطه بسياج هلا الصلاه احاطها بسياج عدم كلام عدم طعام عدم شراب نعم استقبال فوق ذلك جعل لها فريضه الفريضه احاطها برواتب الرواتب احاطها بنوافل النوافل احاطها بسنان متطوع الانسان فيها طيب ليش فعل هذا وهذا وهذا هذا اليوم ترك سنه تحيه المزيد ترك سنه الوضوء في عنده لسه حاجز آخر ترك النافله غير المؤكده لسه عنده النافله المؤكده ترك المؤكده لسه عنده الفريضه مثل اللي عنده خد دفاع اول وخط دفاع ثاني وخط دفاع ثالث قبل أن ينتهك الفريضة أما الإنسان هل ما عنده بصد غير الفريضة بأول مشكلة من المشاكل يقع في الكفر من ترك الصلاة فقد كفر لماذا؟ لأنه ما عنده غير حاجز واحد وهو الفرائض ولذلك هنا في الحج لا نقول لإنسان والله قال في هنالك قبل بشهوه وقبل بنو شهوه ومن أدراك أن هذا الرجل كيف يقبل الرجل شو يعني زوجته بدون شهوه؟ وما يدري ماذا يحدث معه ولذلك دائما ترك المسألة هل نظر في الواقع ماذا يؤثر أنا لو نظرت إلى امرأتين ماذا يؤثر جاء الإسلام فقطع الزنا منين من المرحلة الأولى من المرحلة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم جعل تعاون ما بين الطرفين انت بتغضوا وانا بيحفظوا انت بتحفظوا وانا بيغضوا تقول الله فلانا كم كمان غض فالمسألة اثنين. واتقول ما دخلني نحن كل واحد دخله بنفسه مرتين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم كمان هذا الرجل نقول له أنت تمتنع بالأصل عن القبل التي تكون مثلا بشهوة أما بغير شهوة فلا يحرم يعني احيانا لو افترضنا والله هذا رجل كبير وقد مرضت زوجته وربما آنسها بشيء من ذلك كان كبير بالاصل لا تحرك عنده شهوه وصار له زمان ترك ما يتركه الشباب ولا يتحرك عنده شيء صار كبير في السن وهنا فعل شيئا من الرحمه مثلا ما حكم هذه القبله كانت مريضه الى اخره فانسها ولعلها يظن انها تنتقم مثلا إلى الله عز وجل فهذه رحمه احيانا تتحول يختلف هذا اما شاب عمره عشرين خمسه عشرين سنه أربعين سنه يجي يقول لي والله, والله انا اقبل زوجتي بدون شهوه هذا لا يصدق وفي جميع ذلك اي المحرمات السابقه الفديه طيب ما هي الفديه يا ترى في اشياء فيها صدقه وفي اشياء فيها صيام وفي اشياء فيها ذبح بدنه سياتي بيانها والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن في الحج في قران فهي تابعة له صحة وفساد. يعني رحنا نعرف متى يفسد الحج الجماع؟ فالشيخ بين، وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول. يعني رحنا في عنا تحللين تحلل أول وتحلل ثاني. لو فعل الجماعة طبعا حرام هذا الفعل لكن بعد التحلل الأول فهل يفسد الحج لا قال بعد الوقوف أو قبله أما بعد التحلل الأول فلا يفسد, إلا عقد فلا يفسد إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده ولا يخرج المحرم منه بالفساد بل يجب عليه المضي في فاسده يعني أصلا الجماع إذا كان بعد التحلل الأول هل يوجب الكفارة العظمى؟ يعني هذا الإنسان طاف يعني وقف في عرفة وطاف طواف الإفاضة وحلق ما بقي عنه إلا أيام التشريق هذه بقي وخلع على ملابس الإحرام الآن هو في حج هو في حج لأن عليه بعض الواجبات كالمبيت بميناء ورمي الجمار وهو ما زال حاجا لكنه الآن ليس محرما فك لباس الإحرام وعليه مثلا وهو يلبس الخيط وهو يتطيب ويقص أظافره وقد حلق شعره وفعل كل شيء لكنه ما زال حاجا أم لا؟ ما زال حاجة. أمامه تحلل ثاني يعني وهو أن ينتهي من أعمال الحج مباشرة أي يكون قد فعل كل شيء حتى واجبات الحج من بيت بمنى ورمي للجمرات عند ذلك تحلل فإذا تحلل هل يحق له أن يأتي زوجته ولو كان في مكة يأتي زوجته لا مانع من ذلك بعد التحلل الثاني. لكن بين التحلل الأول والتحلل الثاني لو فعل ذلك فسد الحج الذي عليه الكفارة لا قال الا عقد النكاح فإنه لا ينعقد طيب قال أنا تحلل تحلل الأول بعقد لا فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده ولا يخرج المحرم منه بالفساد يعني أنا لما بيكون بالصلاة وبتضحك وبيطلع صوتي بيقول لك فزدت الصلاة يعني ما عاد بده تسليم اخي عيدك كل الصلاة فازدي يعني ما عاد حق لك التممة كنت في صيام وأكلت عامد عند ذلك صورة بن ممسك أما أنا مفطر حكمي ولا صائم مفطر فكل العبادات إذا وقع فيها الإنسان ووقع في مفسد عند ذلك نقول انتهت هذه العباده أما بالعكس إذا وصلنا إلى درجة أخرى بالنسبة للحاج، فسد الحج عليك أن تتم هذا الحج تتم الفاسد نعم الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطل أعمالكم فينبغي عليك أن تتم حتى الفاسد منه ولا يخرج من يعني بقي عليه أعمال للحاج عليك أن تتممها لا يخرج المحرم منه أي من الحج بالفساد بل يجب عليه المضي في فاسده وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده أي النسك من حج أو عمرة بأن يأتي ببقية أعماله ومن أي ومن ومن أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره تحلل حتما بعمل عمرة هذا كلام يعني يحتاج إلى تفسير مختصر هذا الأمر أنه كان الناس سابقا اليوم يعني يأخذون الحيطة في ذلك حتى الحدود تغلق قبل فترة معينة من الزمن. ولذلك يعني إذا كان الإنسان يركب بسيارة قد تتعطل سيارته في الطريق أخي دخل من الحدود وتعطلت سيارته في الطريق ولم يستطيع أن يأتي بسيارة أخرى وذهب إلى عرفات فكان عرفات وصل كان مؤدين فجر العيد ماذا يفعل هذا الإنسان وكان محرما ماذا يفعل يقوم بعملية العمراء ويتحلل من الحج وعليه بعد ذلك أن يقضي هذا الحج لأنهم امتنع عن الحج بعذر هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في الغد والحمد لله رب العالمين